أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليُذركم وذكروا إذ جعلكم كلفاء من بعد قوم نوح وزادت وزادكم في الخلق بسقاه kor ana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 سميتها سميتوها أنتم وأبائكم سميتوها أنتم وأبائكم ما نزل الله ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا.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 من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذرها تأكل فذرها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم